رمضان يا رمضان يا رمضان الكتاب يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رفراقة تسقي قلوبا زانها إسلام تسقي قلوبا زانها إسلام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة ودليلنا إن زاغت الأحلام شهر الفتوحة التي قد سطرت بدماء أجداد لنا بدماء أجداد لنا تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا شهرنا يا ضيفنا في عامنا قد شمرت لحبيبنا أكمام يا شهرنا يا ضيفنا في عامنا قد شمرت لحبيبنا أكمام قد شمرت لحبيبنا أكمام رمضان يا رمضان يا رمضان شغل الكتاب تئاوة وقيام رمضان شهر الكتاب تلا